نهض الإسلام يبغي نصرا أمة ترفع رايات الكفاح فبدا في أمة الأسد كما تنجل الأنوار في ضوء الصباح نهض الإسلام يبغي نصيرا يمزي أمة يمزي ترفع رايات كفا فكذا في أمة الأسد كما فنجل الأنوار في ضوء الصباح لم نجد غير نداءات الوغا وسلاح يتداعى لسلاح نهجنا يسم لأعلى قمة يستمد المجد من أكرم راح لم نجد غير نداءات الوغا وسلاح يتداعني سلاح مهجنا يسمل أعلى قمة يستمد المجد من أكرم را نهض الإسلام يبغي نصيرا أمة ترفع رايات كفاية فكذا في أمة الأسد كما تنجل الأنوار في ضوء الصباح نهض الإسلام يبغي نصيرا أمة ترفع رايات كفاية ولست كما تنجلي الانوار في ضوء الصباح اقبل النصر حين ولاح وبدا بشر على بيض السفاح ولكم شع على امالنا عبيق الأرجاء خفاق الجناح ارفع الرأس تراهم انجما او تراهم مثل اعصار الرياح هل ترى الأحرار في اوطاننا انظر العزة أفراف الماء الإسلام يبغي نصيرا أمة ترفع لأي تكفاف في أمة الأسد كما تنجل الأنوار في ضوء الصباح مهض الإسلام يبغي نصيرا أمة ترفع لأي تكفاف تكذا في أمة الأسد كما تنجل الأنوار في ضوء الصباح